شَارَتْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا وَإِذَا تَكُونُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا تَكُونُ لِلَّذِي أَنْعَمَ تَخْفِي فِي نَفْسِكَ نَظَّهُ مُبْدِئُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ نَظَّهُ مُبْدِئُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَتَخْشَى النَّاسَ والله أَن تَخْشَاهُ لا ت والله و هو حق ان تخشا فلم ما قضى زيد منها وتر زوجناكها لكيلا فلم قضى زيد لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزوار أدعيائهم إذا قضوا منهن وقرا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في وكان امر الله مفعولا وكان امر الظالم ما كان على النبي من حال فيما فرض الله له ما كان على النبي من حال فيما فرض الله له سُنَّةَ اللَّهِ في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ أَثِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا وَلَاكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَاكِنَّ الرَّسُولَ مَوْلَى وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ايها الذين وسبحوه بكره واصيلا وسبحوه غهرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وظُل ماتِ بلَّ وَكانَ بِمؤ مين رحيم وَكان بِم